خيم جاكم علي قوم شوفوا على صدر جنازيت يا اهل الخيل يلا للسيد هاشم يلا نزف السيد هاشم جابوه بي حاله كان بي حاله على صدر جنازيت يا اهل الخيل ويتام شوفوا هل حبيبي كلتمطرونا وحضوروا ليه لاهو لا هو لا يئ يالنساء وي قعدونا يالنساء سو يا حزنا تعرفيني هل اللي محمول على صدري كلتي سلين كلتي صبري الحافه على الدنيا بعدا انما صدري الولد راح كله هجراه حزينه نتعرفنا هل محمول على صدري شلت يسلين شلت صبري العف على الدنيا بعده انا صبري هز الجمال خمد سمعوا يا اهل الخير يشوفوا على صدرك نازيته محموله شوفوا على صدر جنازته محمولة يملك <تصفيق> عالي الامور شوفوا على صدر جنازته محمولة